تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنكمل في هذه الحلقة ما بدأنا به في الحلقة السابقة وهي صفات المؤمن الحق فهل يستغل المؤمن وقته؟ ولماذا يرتبط ذكر الصلاة مع الزكاة؟ وكم ورد ذكر الصلاة مع الزكاة في القرآن؟ هل كان الرق نظاما عالميا وكيف حرر الإسلام الرق وكيف حافظ الإسلام على الأسرة والمجتمع يقول الحسن البصري ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة الشاطر اللي يتزود من الوقت إذا راح الوقت خلاص لا يمكن ترجعه تقدر ترجع دي راحت خلاص فيش فايدة الوقت سمين زي كي يقول الوقت هو الحياة ما هي حياة الإنسان هي الوقت الذي تقضيه من المهد إلى اللح من صرخة الوضع إلى أنة النزع هذه الحياة حياتك هذه هي الوقت الوقت ما هو الحياة فحينما تفرط في وقتك يعني تفرط في حياتك. حياتك الناس الذين يقولون تعال نقتل الوقت لا يدرون أنهم حينما يقتلون أوقاتهم إنما يقتلون أنفسهم ينتحرون انتحارا بطيئا هؤلاء وقتهم ثمين ماذا ما يشغل نفسه باللغو يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر أو يمسك حتى عن الشر فإنها فإنه له صدقة لا يضيع وقته كما يضيع كثيرا كثير من الناس أوقتهم وأمتنا الإسلامية أكثر الأمم إضاعا لأوقاتها أوقتنا ضائعة في الهزل وفي الكلام الفارغ شوف شهر رمضان شهر ينافس الله فيه يباهي الله بعباده ملائكته والرسول يقول فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا فالشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل فيما يضيع المسلمون أوقاتهم في الفوازير وفي المسلسلات أكثر شهر في مسلسلات شهر رمضان يقول لك الجماعة الفنانين والممثلين والمخرجين والمصورين يبقوا عاملين أزمة قبل رمضان عشان مسلسلات رمضان يعني هذه اللي حتدخل الجنة هي دين لمن فعلها إيمانا واحتساما غفر لو ما تقدم النزام هل دي بيتكت... يعني تهتم بالأوقات السمينة وتستفيد منها أكثر أمة تضيع أوقاتها حسب بعض البلاد كم متوسط عمل الفرد فيها ووجد 27 دقيقة الخلاصة طبعا في المتوسط يعني في واحد بيشتغل لما يموت وواحد تاني قاعد يشرب شاي يقرأ الجرايد يتكلم مع زميله يمسك التليفون ويتكلم مع مراته ولا يكلم مع صحبته ولا يكلم مع أصدقائه وفي العمل وهذا حرام الذي يصرف أوقات العمل في غير العمل يرتكب حراما وأكثر من ذلك أنه بيضيع الأوقات أو وقته ووقته هو جزء من وقت الأمة لأن وقت الأمة هي أوقات الأفراد المؤمنون لا يفعلون ذلك لأن من أوصافهم أنهم عن اللغو معرضون ثم الوصف الثالث الفضيلة الثالثة التي تجسد حقيقة الإيمان والذين هم للزكاة فاعلون وقلما يذكر القرآن الصلاة إلا ذكر الزكاة في 28 موضعا في القرآن قرن الله بين الصلاة والزكاة فهم للزكاة فاعلون يفعل الزكاة الزكاة تحتاج إلى فعل إلى بذل إلى بحث عن الفقير الذي يستحق إعطائه أو إعطائها للدولة إذا كانت دولة دولة مسلمة وتجب تأخذ الزكاة من أغنيائهم وتردها على فقراءهم يعطيها للزكاة أو لو ما فيش دولة هناك الزكاة عليها ثلاث حراس حارس الإيمان وحارس المجتمع ضمير الاجتماعي وحارس الدولة السلطان القانون فهم للزكاة فاعلون هذا طبعا المراد بالزكاه في هذا الوقت حينما نزلت السورة أن هذه السورة مكية وبعض العلماء يقولون هذه الآية مستثنى لأنها نزلت في المدينة لأن الزكاة لم تنزل إلا في المدينة الزكاة التي لم تنزل إلا في المدينة هي الزكاة ذات النصب والحول والمقادير والمصارف المحدودة إنما الزكاة المطلقة نزلت في مكة وفي آيات كثيرة في مكة وإحنا أشرنا إلى هذا ونحن نشرح في سورة الأنعام آت حقه يوم حصاده وأن عدة زي سورة النمل وسورة لقمان ذكرت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهي سور يعني مكية وفي سورة فصلة فوين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة فالمراد هنا مطلق الزكاة أن يبذلون قدرا من أموالهم من أجل الفقراء ابتغاء مرضات الله والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون تشوف هذه الفضائل فعل وترك فشوع في الصلاة فعل إعراض عن اللغ ترك الذين هم للزكاة فاعلون فعل الذين هم لفروجهم حافظون ترك يعني البعد عن الزنا والعياذ بالله والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم من أن ترتكب الحرام إلا فيما شرعه الله الإسلام لا ينظر إلى الجنس نظرة استقزار لأنه غريزة فطرية ربنا فطر الناس على هذا الأمر ولولا ما بقيت البشرية النوع الإنساني كيف بقي إلى الآن وكيف يبقى إلى يوم القيامة عن طريق هذه الغريزة صوت يسوق الإنسان يبحث عن تفريغ الشهوة ولكنه حضره أن يعني يضع شهوته إلا في الحلال والحلال عن طريق الزواج وبناء الأسرة المسلمة الصالحة فالذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزوادهم عن طريق عقد الزواج أو ما ملكت أيمانهم الجواري في أيام ما كانت عصور الجواري الرق والرق عندما جاء الإسلام كان نظاما عالميا وأقره الإسلام لأنه لم يكن من الواقعية في شيء إن يلغي هذا النظام والعالم كله بيعمل به فالمسلمون وكان المسلمون في حروب مع أعدائهم مستمرة فحينما يأسن الأعداء المسلمين يأخذونهم رقيقا عبيدا وجواري الرجال عبيد والنساء جواري والمسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إذا حرم الإسلام الرق معناها إنهم يستسلموا لا عدى يأسرونهم والمسلمون لا يستطيعون فأقرر إسلام الرق ولكن أبقى هذا المنبع الوحيد كان فيه منابع كثيرة للرق المدين يسترق المجرم يعني يؤخذ في دريماته رقيقة الواحد ممكن يبيع نفسه ويبيع أولاده ويبيع مراته كل هذا أبطله الإسلام الاستعباد عن طريق الخطف أو للغزو أو هذه الأشياء تغير قبيلة على قبيلة وتاخد نسائها سبايا حرم الإسلام بقى هذا المبع السبب الوحيد في أسر الحروب الشرعية، وهو على سبيل الجواز لأن الأسير ليس من الضرور أنك تسترقه، ممكن القرآن قال إما منا من بعد وإما فداء، تمن عليه لله أو تفدي تفديه بمال أو تفديه بأسير آخر، ف... وبعدين الإسلام جعل أبواب كثيرة للتحرير منها. أنه دعل مصرفا من المصارف الزكاة الثمانية لتحرير الرقيق يعني ممكن الزكاة تتحول في بعض الأحيان إذا قل الفقراء أو عدم الفقراء لتحرير الأرقاء وهذا حدث في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز بعث إليه وليه على إفريقيا إفريقيا ما بعد مصر يعني ليبيا وتونس وهذه المملكة كانوا يسمونها إفريقية فبعث أولي يا أمير المؤمنين لم أجد عندي يعني فقراء يستحقون الزكاة ماذا أفعل فقال له اشتري بها رقابا فأعتقها يعني كل حصلت الزكاة تصبح يعني بابا لتحرير الرقيق فالقرآن جعل من حق السيد الذي يملك هذه الآمة أن يتمتع بها ما لم يزودها لغيره ممكن يزودها لحد عنده أما إذا تزوجها هو خلاص تحرم على غيره وإذا أنجب منها ولدا تعتق بعد موته اسمها أم ولد فالشاهد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 كل صفة من هذه الصفات تحتاج نقف عندها وقفات ولكن الوقت لا يتسع لنا أسأل الله أن يجعلنا من ورثة الفردوس الذين هم فيها خالدون اللهم أمين وصل لهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تضمنت الآيات بعد إقبال المؤمنين على الله ومحافظتهم على الوقت واستغلاله ذكر الزكاة التي تطهر النفس من الشح ومن أبوابها تحرير الرق فبعدما كان الرق نظاما عالميا جعل الإسلام من أبواب دفع الزكاة أتقى الرقاب حيث كان من الصعب أن يلغي الإسلام هذا النظام ولكنه وضع نظاما للتخلص منه ومن ثم جاء السياق في حظ الأنساب وطهارة البيت والمجتمع لأن البيت هو الوحدة الأولى في بناء المجتمع وللحديث بقية مع تأملات قرآنية